سحرني حلاها وقلبي هواها وافتلا أركض وراها ودور رضاها يا ملا سحرني وراها ودور رضاها أنادي أحص مني رجواهر على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها أنادي أحص مني رجواهر على بالي تضرب ويطلع معايا Ale wali na